فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فأووا إلى الكهف يشُر لكم ربكم من رحمته ويُهيئة لكم ويُهيئة لكم من أمركم مرفقاً وترشّم سَيْدَهُ طَلَعَ التزا ورُعَن كهفهم ذات اليمين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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ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 قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فقالوا بنو عليهم بنيان الربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا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 تبعه وهو كان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا أنا أكثر منك ما له وأعز نفران ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة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 قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل منك ما لولا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها خُسبا نم من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا فَأَصْبَحَهَا تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ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 ويوما نسير الجبال ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوما نسير الجبال وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن يجعل لكم موعدا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 إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريةه أولياء من دوني وهم لكم عدو بسال الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماء والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلل عضدا وَيَوْمَ يَقُولُنَادُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجَرِّمُونَ رَفَضًا أَنْ هُمْ وَاقِعُوهَا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهحو به الحق واتخذوا واتخذوا آيات وما أنذره زواء ومن أظلم من من ذكر رَبِّهِ ربّه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا نَسِيَ حُوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا أَتِنَا غَدَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قال أرأيت إذ أوجنا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أنسيته إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ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 حتى إذا لقي عقلا من فقتله قال أقتلت نفس زكية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 طلقا حتى إذا أتى يا أهل قرية يستطيع ما أهلها فأبو أي يضيفوهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أي ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرًا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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 بِجَعَلَهُ دَكَّ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِهِ وَنُفِخُ فِي الصُّورِ وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ عَرْضًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع، فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادا من دوني أولياء، إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقى فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا والتخذوا بما كفروا والتخذوا آيات ورسوله زوال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات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 فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فاليعمل عمل صالح ولا يشرك فاليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا